نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال ما تحيات تلفزيون لعفاسي هاتف رقم 5358192 فاكس 5358190 حقوق الطبع محفوظة للوكيل الحصري حامل المسك هاتف رقم 2642428 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته